آية تقض مضاجعنا فربنا جل جلاله لا يحاسبنا على سيئات السيئين التي لا نستطيع تغييرها، إنما يحاسبنا على أن نؤدي حق الله تعالى في دعوتهم إلى الله تعالى وما على الذين يتقون من حسابه من شيء المؤمن المتقي لا يحاسب على سيئات السيئين لكن قال ولكن ذكرى يجب على المؤمن أن يؤدي حق الذكرى والتذكر قال لعلهم يتقون يعني رجاء أن يتقوا ثم قال وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها اولئك الذين ابصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون ودع ايها الرسول هؤلاء المشركين الذين صيروا دينهم لعبا ولهوا يسخرون منه ويستهزئون به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 وإذ افتدت من عذاب الله بأي فداء لا يقبل منها اولئك الذين استسلموا إلى الهلاك اولئك الذين اسلموا الى هلاك انفسهم بسبب ما ارتكبوه من المعاصي يوم ال... بسبب ارتكبوه من المعاصي لهم يوم القيامه لهم يوم القيامه شراب لهم يوم القيامه شراب متناهي الحراره وعذاب موجع بسبب كفرهم إذن لما ذك ربنا أولئك الذين يرتكبون السيئات حذرنا من موافقتهم على آثامهم أو الرضا بذلك أو الانجرار خلفهم قال وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوة فسبيل المؤمن غير سبيل هذا وغرتهم الحياة الدنيا كثير من الناس ينخذع بهذه الدنيا الزائدة وذكر به أي بالقرآن أن تبسل نفس بما كسبت أي كي لا تبسل نفس وكي لا تأخذ بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها نصير يوم القيامة وإن تعدل كل عدل لا يأخذ منه لا يجد فداء ولو وجد الفداء لو افسد الإنسان بالأرض وأضعاف الأرض لا ينفعه الفداء أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا اخذوا وحبسوا لهم شراب من حبيب يوم القيامة لهم شراب حار وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ثم قال تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد اذ هدانا الله الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران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 وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشر تأمل هذه الآية وانظر إلى هذه الصفحة من بدايتها إلى نهايتها في توجيهات فيما يتعلق به محيط الناس وأنك لم تحاسب على اكتراف الآخرين لكن عليك بالذكرة ثم بعد الذكرة احذر أن تنجرف خلفهم أو تجلس مجالسهم أو تتصفح مواقعهم ثم أيضا جاء تلقين العقيدة وأن الإنسان يتبع صراط الله المستقيم ثم أبان الله لنا في هذه الآية وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون جاء البيان على أن من حافظ على الصلاة وخشع في الصلاة استقام في الدنيا مما يؤدي استقامته في الآخرة وإلى حسن حشره إلى ربه وقد أمر وقد وقد أمرنا بإقامة الصلاة على الوجه الأكمل وأمرنا بتقوى الله بامتثار أوامره وتنابي نواهيه فهو وحده الذي يجمع العباد إليه يوم القيامة ليجازيهم على أعمالهم الجميع سيجمعون إلى الله تعالى يحشرون إلى الله تعالى فيكون الحساب والجزاء والقصص وأن قيم الصلاة والتقوه يعني التقوى أمر عام والصلاة من ضمنه فلما أفردت الصلاة دل على أهميتها وأن الإنسان حينما يخشع في الصلاة سيخشع خارج الصلاة وأن الصلاة تؤدي إلى التقوى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وهو سبحانه الذي خلق السماوات والأرض بالحق يوم يقول الله للشيء كن فيكون حين يقول يوم القيامة قوم فيقومون قوله الصدق الذي سيقع لا محال ولذلك قول ربنا هو الحق وهو الصدق وعلينا أن نبلغه للعالمين وله وحده الملك يوم القيامة حين ينفخ إسرافيل في القرن النفخة الثانية عالم ما غاب وعالم ما, ما, ما شؤه وهو الحكيم في خلقه وتدبيره الخبير الذي لا يخفى عليه شيء فبواطن الأمور عنده كظواهرها سبحانه وتعالى من فوائد الآيات الداعية إلى الله تعالى ليس مسؤولا عن محاسبة أحد بل هو مسؤول عن التبليغ والتذكير نعم الإنسان مطالب بالتبليغ والتذكير وليس مطالب بالنتائج لكن عليه أن يؤدي الدور الذي عليه الوعظ من أعظم وسائل إيقاظ الغافلين والمستكبرين الوعظ مهم جدا وهو إن لم ينفع في العاجل سينفع لا محالة في العاجل من دلائل التوحيد أن من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا تصرفا هو بالضرورة لا يستحق أن يكون إلها معبودا إذن الذي له الخلق والأمر هو الله سبحانه وتعالى الذي له الخلق والأمر هو الله سبحانه وتعالى ويجب على الإنسان أن يعمل بطاعة الله تعالى